دورني علي وكون تلقاني انا ياها على باب الطيبه دلاني انا منين جاني كبر ربعه صغار شنو هذا الصفار التارس اخصاني انا بروحي طفله جاب هذا الشيء وبعدني تسقع على منشفه خواني وبعدني لها سحن ويا ويلع اعباد ولب الطوبه فوق سطح جيراني أريد أن روحي اريد ارجع العمر الفات أريد اريد ذاك وذاك وجداني داني اريد ارجع مثل ما كانت نجمه بليل موتنا الضوء واثر على الواني ويحسدني البعض يحصدني البعض ما يضرب المضموم ولا يعرف الروحش قاعدة عاني دنطيني دقايق بيها كون ارتاح واخذ مني الحج الطاح على قم صاني والشهرة اخذه وخلا نام الليل كافم سح دمع ولا ترداني وما حد يحس بحالي لا حبي داوي لي جرح ولا صاحبي الوخار اي راحة بعد بسهم ويراحة تبالي اول حد يجين ويعتذر ما عندي واحد غالي كلهم يخل كعب شدة من هو شفت و دمعه سهر لي هدموا لي هالحال والجرح ينزف بعد ما راح بالي مدرب يا محطان شفت مني الروح ولقيت الشي الابيض واقف منتاني مرات مرات اشتهي التابوت نص الليل بس يا هلي اسوأ يصير دفاني جربت الوفي والقال صير حزان والدك صدرالية وقال ذاني والقال لا اخو والحلف بالعباس والعاشه قبل من خير بستاني وبزاده ملح والخياطة لجروح والاركظ قبل قبل هو ينخاني كلهم ما وفوا ما بقوا عندي هواي دمع تفرهده واحد ورا الثاني والكل مرة طردي وبوجهه سد الباب حجي ماين حجي ذبع لبيباني منصفن وحدي تالي الليل مدرش شلون ومدر شلون تتحملني حيطاني بلبلع ودغرد وبقفص مسجون تنطين السماء وماريدين لساني اش قد حرقوني اش قد حرقوني بس الله كريم بخور ومن نموت يعيش دخاني بخور ومن نموت يعيش دخاني اي راح بعد بس امي راحت بالي